لأ لآية لا لا القرآن. اللهم الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إِنَّ الصَّلَاةَ نَسْتَعِينُ Amen. Amen. Uh -huh. وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدق